القرآن احاديث الأولين وما يسطرونه من الأباطيل استنسخها محمد فهي تقرأ عليه اول النهار واخره قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما قل أيها الرسول لهؤلاء المكذبين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 قل أذلك خير ام جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا قل لهم ايها الرسول أذلك المذكور من العذاب الذي وصف لكم خير ام جنة الخلد التي يدوم نعيمها ولا ينقطع أبدا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 فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل ويوم يحشر الله المشركين المكذبين ويحشر ما يعبدونه من دون الله فيقول للمعبدين تقريعا لعبديهم فأنتم أضللتم عبادي بأمركم لهم أن يعبدوكم أم هم ضلوا من تلقاء أنفسهم قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم ولكن متعتهم واباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا قال المعبودون تنزهت ربنا ان يكون لك شريك ما يليق بنا أن نتخذ من دونك أولياء نتولاهم فكيف ندعو عبادك ان يعبدونا من دونك ولكن متعت هؤلاء المشركين بملذات الدنيا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 ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا فقد كذبكم ايها المشركون من عبدتموهم من دون الله فيما تدعونه عليهم فما تستطيعون دفع العذاب عن انفسكم ولا نصرها لعجزكم ومن يظلم منكم ايها المؤمنون بالشرك بالله نذقه عذابا عظيما مثل ما من ذكر ولما استنكر المشركون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل الطعام ويمشي في الاسواق رد الله عليهم بقوله وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لياكلون الطعام ويمشون في الاسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وما بعثنا قبلك أيها الرسول من المرسلين إلا بشرا كانوا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق فلستبدعا من الرسل في ذلك وجعلنا بعضكم أيها الناس لبعض اختبارا في الغنى والفقر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 او نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا وقال الكافرون الذين لا يؤملون لقاءنا ولا يخشون عذابنا فلا أنزل الله علينا الملائكة فتخبرنا عن صدق محمد أو نشاهد ربنا عيانا فيخبرنا بذلك لقد عظم الكبر في نفوس هؤلاء حتى منعهم من الإيمان وتجاوزوا بقولهم هذا الحد في الكفر والطغيان. يوم يرون الملائكة لا بشرى يوم إذن للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. يوم يعاين الكافرون الملائكة عند موتهم وفي البرزخ. وعند بعثهم وحين يساقون للحساب وحين يدخلون في النار لا بشارة لهم في تلك المواقف بخلاف المؤمنين وتقول لهم الملائكة حراما محرما عليكم البشر من الله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وعمدنا الى ما عمله الكفار في الدنيا من عمل البر والخير تصيرناه في بطلانه وعدم نفعه بسبب كفرهم مثل الغبار المفرق يراه الناظر في شعاع الشمس الداخل من النافذه اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا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 وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا ومثلما لقيت أيها الرسول من قومك من الإيداء والصد عن سبيلك جعلنا لكل نبي من الأنبياء من قبلك عدوا من مجرم قومه وكفى بربك هاديا يهدي الى الحق وكفى به نصيرا ينصرك على عدوك وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا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 الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم ما اولئك شر مكانا واضل سبيلا الذين يساقون يوم القيامه مسحوبين على وجوههم الى جهنم اولئك شر مكانا لان مكانهم جهنم وابعد طريقا عن الحق لان طريقهم طريق الكفر والضلال ولقد اتينا موسى الكتاب وجعلنا معه اخاه هارون وزيرا ولقد اعطينا موسى التوراه وصيرنا معه اخاه هارون رسولا ليكون له معينا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 إلى قرية قوم لوط التي أمطرت بالحجارة عقابا لها على فعل الفاحشة ليعتبروا أفعموا عن هذه القرية فلم يكونوا يشهدونها لا بل كانوا لا يتوقعون بعثا يحاسبون بعدها وإذا رأوك ان يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسولا وَإِذَا قابجك أيها الرسول هؤلاء المكذبون سخيروا منك قائلين على سبيل الاستهزاء والإنكار أهذا الذي بعثه الله رسولا إلينا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا لقد اوشك أن يصرفنا عن عبادة آلهتنا لولا أن صبرنا على عبادتها لصرفنا عنها بحججه وبراهينه وسوف يعلمون حين يعينون العذاب في قبورهم ويوم القيامة من أضل طريقا اهم أم هو وسيعلمون أيهم الأضل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 ولو شاء أن يجعله ساكنا لا يتحرك لجعله كذلك ثم صيرنا الشمس دلالة عليه يطول بها ويقصر ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا ثم قبضنا الظل بالنقص يتدرج شيئا فشيئا قبضا قليلا حسب ارتفاع الشمس وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا والله هو, هو الذي صير لكم الليل بمنزلة لباس يستر لكم ويستر الأشياء وهو الذي صير لكم النوم راحة تستريحون به من أشغالكم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 وهو الذي بعث الرياح مبشرة بنزول المطر الذي هو من رحمته بعباده وأنزلنا من السماء ماء المطر طاهرا يتطهرون به لنحني به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا لنحيي بذلك الماء النازل أرضا قاحلة لنبت فيها، بنبتها بأنواع النبات وبث الخضرة فيها، ولنسقي بذلك الماء مما خلقنا أن وبشرا كثيرا وَلَقَدْ أَصَابُ بَيْنَهُمْ لِيَذَكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كفورا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 بالصبر على أذاهم وتحمل المشاق في دعوتهم الى الله وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزقا وجعل بينهما برزقا وحجرا محجورا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 وكان الكافر على ربه ظهيرا ويعبد الكفار من دون الله أصناما لا تنفعهم إن أطعوها ولا تضرهم إن عصوها وكان الكافر تابعا للشيطان على ما يسخط الله سبحانه وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وما أرسلناك أيها الرَّسُولُ الرسول مُبَشِّرًا مبشرا من أطاع اللَّهَ الله وَالْعَمَلِ والعمل الصالح ومنذرا من عصاه بالكفر والعصيان قل ما عَلَيْهِ عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا قل أيها الرسول لا أسألكم على تبليغ من أجر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 الرحمن فاسال به خبيرا الذي خلق السماوات وخلق الارض وما بينهما في سته أيام ثم علا وارتفع على العرش علوا يليق بجلاله وهو الرحمن فاسال ايها الرسول به خبيرا وهو الله الذي يعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء وَإِذَا قِيلَ لَهُ اسجدوا للرحمن قالوا وَمَنْ الرحمن قَالُوا وَمَنْ الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نفورا وَإِذَا قِيلَ لِالكُفَّارِ سُجُدُ لِلرَّحْمَنِ قَالُوا لَا نَسْجُدُ لِلرَّحْمَنِ وَمَنْ الرَّحْمَنِ لَا نعرفه ولا نقر به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 والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يبيتون لربهم سجدا على جبههم وقياما على أقدامهم يصلون لله والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما والذين يقولون في دعائهم لربهم ربنا ابعد عنا عذاب جهنم ان عذاب جهنم كان دائما ملازما لمن مات كافرا انها ساءت مستقرا ومقاما انها ساءت مكان استقرار لمن استقر فيها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 فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ مَا عَمِلُوهُ مِنَ السَّيِّئَاتِ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا لِّذُنُوبِنَا من من رَحِيمًا بِهِمْ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا وَمَن تَابَ إِلَى اللَّهِ وَبَرهَنَ عَلَى صِدْقِ تَوْبَتِهِ بِفِعْلِ الطَّاعَاتِ وَتَرْكِ الْمَعَاصِي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 قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما قل أيها الرسول للكفار المصرين على كفرهم ما يبالي بكم ربي لنفع يعود إليه من طاعتكم لولا أن له عبادا يدعونه دعاء عبادة ودعاء مسألة